لو كان جوايا لك حب في قلبي اصنه خرج وده يوم المنى استنت ويا ما يجي يوم الفراق في الغل وفي الاسوى اللي في قلبا محدس ولا حار لو كان جوايا لك حب في قلبي اصنه خرج اتس ولا حراك يا باي يا باي انا استحملت ازاي يا باي يا باي يا من غير باي باي يا باي يا باي انا استحملت إزاي. يا باي يا, باي, يا, باي, يا الله من غير باي, باي لما اشتريتك كنت زي اللي اشترى التورما حذرتك يا ما تدي شر الطيب لو غضب شفت تحولت عليك فجاء وعلى وان سبب وطمن كله هيخلص منك بكرهات وهي تعلمك القاده حذرتك يا ما تدي شر الطيب لو غضب شفت تحولت عليك فجاء وعلى وان يا انا استحملت ازاي يا باي يا باي من غير باي باي يا من غير باي باي لما اشتلتك كنت زي اللي اشترت طرمه